أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله ها إن الله كنا توابا، أستغفر الله إن الله كنا توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كنا توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله, ها إن, الله, ها كان أستغفر الله ها إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا